يُشْنِمِيقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْهُ لَن شَيْءٌ وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ